وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْءُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنَّ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 منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينفر المصرون <تصفيق> ضربت عليهم الزلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة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 in ahlı el Kitabı ümmetü qaimeyyetluna ayetüllâhi يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ